إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينقصنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشدوا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشدوا ان محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا او يزاره يبيد سوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى اهلي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهلي ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديد كتاب الله وخير لدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لما تسيب استحبتم لإجازة يبلغ المرام من دلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجتنا باب صوم التطوع وما, عن وما نهي عن صومه فرجبوني سنت و والو... اوشتاك يا لبروج عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال فقال يكبر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفّر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم أبو قتادة صار رضي خالد سلبي دفن ميع كفي غنبري الله عليه وسلم فرسيا لإكلاد البالي برجبوني رجع رفع فقال يكفّر السنة الماضية والباقية و او سنة او جناحاني او قناح اقسكاني صالي رابردو وباقية او ايكاتي دا هموية او يعني دو صال وسئل عن صوم يوم عاشورة بسيالي ان ليكت داد باريب روجبوني روج عاشورة فقال يكفر السنة الماضية وهذا صال صالي رابردو هموية كان هالدورياني وسئل عن صوم يوم الاثنين راجي فقال ذلك يوم ولدت فيه أو ولدت فيه تيلا بويمه بيغمبر وانزل علي فيه و القرانه شنو بدا بس روجيدوشام و فيه أوش على او رجل لاعب جرينجي رجيقيه قوي كمان مولود تادلزبي او اخبارك بي يا بيوندي مسائل يا بيونيا برغم يرفع يرفع في الاعمال احب ان ذلك اليوم أبو عن أبي, أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كالصيام الدهر رواه مسلم أبو, أي... أبو أيوب الانصاري رضي الله إلى سربي كم أغنبري أخواء صلى الله عليه وسلم من الميدي هر يجب أن رمضان رمضان رجوبي دعائي شجرج أو دعائي شوال لقالي رجوبي سنة كان كصيام الدهري وكوه ويوه ويوه ومصرق طبعا للك هنا اختلاف بك يا آية لما رمضان كدفلت ثم أتبعه عندك العلماء كانت لين؟ يعني هذا ليش كم يجد رمضان رجوبي يعني هذا ليش كم يجد رجوبي يعني هذا ليش كم يجد رجوبي وكما يجد رجوبي منهم من قال بهذا؟ bala baguin dakhr agira tu babi uzrna ba djerba uzr bi isyashenya ba uzr insanak uzriyebile bini padar onna khosh ketela diketia wa awkhdi page ba ndroger khoidi greto la guli doahi si sala bagu onna jibita وبرم من قال لسربو قيتا قيتا كانت علينا صيام كان علينا صيام رمضان, رمضان فلم نكن نقضيها الا في شعبان شغلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاصة وعن ما خاص سعيد الخديري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخديري جاتور زاي خديري سلبيا كابي غمري صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله دابن هيذ كذيس عبدة إغنية إذ بندغنية عبد قصدي عبدي كعبد زاري بيتل قصدي أبو دي هل يقبل انسانك هل كسرك برؤوبه الى اخواني قولا كنجدت في الله ولما كان اختلاف الى كلمت سبيل الله منهم من قال هاذا قدرين اوقات ذكيه زهاده يعني لساعات زهاد النقل على جاذبيه ومنهم من عمم حسنا لا تنقلوا امور عشر سنه الا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار سبعين خليفا إلا خديت بالمرجع رخصاري لا زخ وزخ حفتا حتى صالرهم واللظ متفقون واللظ اللي مسلم أفتا بائز ما على فيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا وسبت شقول حديثات السبت قضيبيه جمعه يا حفتك حفت وجه لقال يعني الخاص يقسل به العام قضيبيه صالكه بك عمل هناك بازي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويغضر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضانه وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللغض لمسلم دعا يا عائشة دجرته صلى الله عليه وسلم براشوده حتى وما عند زاني كفتار كتو البردران براشوده وانا عند زاني كفتار شدك دعا عند زاني كقد براشوده هذا والوا دفن مي قد بيغنبري الله عليه وسلم كوا بروشيه روجبونك توا وبك لما نجك بتواتي شان قط الا رمضان الا ما رمضان قط اسم فعل امر بمعنى يكفي اما اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل أمر إلا رمضان. إلا رمضان. وما رأيته. في شهر أكثر منه صياما في شعبان ولفعش رمزان زورتين من كتيدا بروجده لما نجي شعبان وعن ابي داري الغفاري رضي الله تعالى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهد ثلاثة أيام ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر رواه النسائي والتلمذي وصحاب بن عبان صح الجامع كيف قال ده ما قلت ابو لدي غبالي وذايق قال اسمي في رمبلي خوي صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردون دون دوبروجوبن لارمانجك سيروس سجدة ساردة باظدا رو نسايو التلميدي و صاحب ابن عباد صحيح الجامع طالير كد يسيدو ساردو باظدا البخاري يهاتي يا بن البخاري بويناتيا تيقول تباشا لا وكيل الشرحي نزيد بروجيبوني سيزدو ساردو باظدا لا ما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 أو حديثه إلى شرطي خويدي لبني دي انتوى آآ آآ عن أبي وريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري عند أبو رياض يدور زي كواليسه دي كيف يقبل يكون صلى الله عليه وسلم درميتي لبو أفضل نية بو حلال نية كبروجي بذائذ نية لبو إبروجي كأنتك وزوجك شاهرين كميردك حاضر الملا إلا بإذنه إلا بمالتي وين بتن طبعاً هو لا رواتي دي حتى لتن إلا رمضان رمضان نعم رمضان شو لناك أوجه دو كذلك وزوجها شاهد مقيدة يعني لون مونا. قالتك أنت استفزين دكين ما قد تستفزين دميني يا وا. أو ما عندي يوشون كشبان عفوا تقدر خذلكن بروجيا بروجيا ده لي. قالتك أنت اللي روي. تلفون دكين هو دو تسعة ودرزين بروجيا بروجينا بيا. يسويش بتوعه. يا وختي. أو يقدو. هر قالتش يقدر دو ساعات. بياش المغرب بيتوما عليه. كعوردي ده موما عليه. بيبير يفترقون. يفترق قطع. There is that number of pouches change back in every tree The other ones are looking for being 때문에 The first thing as beingкраve is doing is wrong So after the fact transition change goes to death I'll walk backwards outside And if at all30, it is alluki The reason why it goes here is the chilling The reason طبعًا ما عدد السبب بس سنة كان ده بيجي إني توه. بلام نو رمضان اختلافة من عيب كلامرتي. لون مزال ما يا. مزال ما رمضان. رمضان هناك دلائل ماذا مساعة مزالة كذا، من في ساعة ماذا مو إلى سنأكل، وزاد أبو داود لريواتي أبو داود غير رمضان، يعني ما نشل رمضاننا، في شعيد رضي الله عنه، طبعاً ديركناك جودمان غير رمضان، تعددنا بيشترى عجينة لرمضان، أو أختي باش حرمتي رمزانة لغيري رمزان روشك بروشكة كوات حرمتك لابو رمزان لأولئك حرمتك لابو رمضان النبي سعيد القدير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر يوم ويوم النحر متفق عليه ابو سعيد القدير جاءت ورزيه ورزيه كناه يقول سعني كريسي نانا كبيغمبر يقول صلى الله عليه وسلم قد غيكر ديا نهيكر ديا لتساء لا بروجيبوني دروس ايشتا روجي جه رمضان ودويا يجني قربان بلا سيروجي قربان باكو يجريوسا بلا سيروجي باجوي الصحابه كانوا اجماع الى سلا كوا سيروجي باجوي نيلك ابروجيلي اينن بدليل يد وان نبيشه الهدلي ودلي لا يفصلثه تمام الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله عز وجل قالت مدوش أيام البيض يا أيام التشريق يا. أيام البيض سيسد وصار دوم صار وذكر لي لا يأذى وذكر وزك لي خلاة بردجارة وأنا رضي الله تعالى عن وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخ لم يرخص في أيام التشريقي أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري أوزل مهما أما لا سوى عديسي سيدخلين أما بيشتري دراسة أو مكتبة بي وامزاني ما دم لبو هدي إذن بلاه بروجبي إذا النادي حرام ببقطعي بلعم دياره وتخصيص بس لبوه، لبوه أوه كهذي قلباني قرباني أو أو لمن هذا فرق هي كهذا رخصة لبوه نج مطلق بي عندك زي وهذا يعني كمادم ذا يج بتوالي بروجيبي كأغية كهذا هو خاصة خاصة لبوها مو كذنية بس أو أنا إذا حد زينا عمل يقولك دوا مسلم وصلى لا أتعن بالروجيم إما كيف بروجي لبيدي مالي ما ما بروجيمه عن أبي رضى, رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم رواه مسلم أبو رجاء طور سائقوا على سلبي كان في الله وسمير ميتي إيوه شوي جمعة شوي هيني تعبت مد ماكن لما هو شونيرج تقدر أبكر لبينهم وكان بس بس شوي زماع هالبستي وروا روج زماع تعبت من مكان بروجي روج روجي زماع لبينهم وروش كان ليرك أنا إلا أن يكون بيصومني سمو أحدكم لير ما أنا إلا يكذبي روجك, روجك بروجي دقاتك من جدة دقات زماعي أو أخدي بروجيبوني زماعي أيضا عند دجرتوا أبو هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتقنبي خويه صلوه تنو لا يصومن أحدكم يوم الجمعه كز له بروجينه لروج هيني إلا أن يصوم يوما قبله او يوما بعده كذا دبر ميد كز له بروج يسبع بروجيني بروج باشي لا تجدي بأقمب صلى الله عليه وسلم ده بنا عن صيام يوم الجمعة منفلدًا. لا تجدي ده بدل زم أو شمويات يا ده بدل زم أو شمو ده بدل شمو بحشي. بحشي بي بي بي بي سينا سينا وعنه ايضا صل... رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم رواه خمسه واستنكره احمد حديثك هذا الباي شعبان فلا تصوم يعني لو لو طاقة الإنسانية خوي عذر كا لو طاقة لو اتو مانجش كامز دي تبيش بروجي بي لو ايه نوع طاقة تندمينه اتو بازنار بروجي بيلولا كده ويش تناضل زين زين عشان والله طاقتهن برا هيلع بو انت كسي هيلع تبي ببروجي بو ماله ووعن الصماة بنتي بوسن رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت روجوا شموه روجوا مبل إلا فترض عليكم إلا أونا بيكوا لستم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود أو عود شجرة فليمضغها راو خمسة راو خمسة ورجال إلا أنه مضطر حديثك صحيح لا يصيح بأعمر بليخ واسلام لا تصوم يوم السبت يوم راجي شم بروجي ما عليكم إلا أونا بك لسرت رمضانك فإن لم يجد أحدكم أقيله وهي إلا يعني ليه كان رمضان سيدنا الكفار بس قصو قصو يعني كثير. ترى تقول ما سمعي كتير اكتسبت دفاتر مثل راجي إلا أو ما في رمضان فإن لم يجد أحدكم أجر يجل أيوه راجي شمعة هي تندى توا إلا لحاء ااا عنب وهذا قبل او عود شجرة فاللي يعني قد شدش وبصبه هو يكذب بشتني تارك كاتوا وقال ابو هو من سوكن ابو اللي أبو طبعا قال هو جزء دوانياته او إمام برنسة الشيخ بستان كردي عودة كاتوا ليه قال ما كان ظل روجي عرفه عي كاتش شموي ناجب راجيبي متل راجي شموي رناجي برضو بيجي ليه قال رجل إيشامه اما أقمنا بيعن بس رجل إيشامو يخشان بروجيدهم يكوا ده ده يقولوا لا بروجيده بي ده يقولوا إنهما عيدا مشتركين بي عرف بكتبه رجل إيشامو وعرف بعشرة عشرة بروجيده أو لأوبية وبرئزة شيخ بستام زور زوانية يجعل الحكمة في النهي عن إفراد صوم يوم السبت أنه يوم تقظيمه اليهود لما يرور زول كان بقوري عن دزاني ويمسكون فيه عن الاشتغال والأعمال هيت كانت شانا ذكر فصيامه تشبه تشبه بتقظيمه إياه أو أنكو يتأذكروا جنوة تجسوا عندك فيها سواء لما أذانا يشتون تعظيم الروج عندك ومشابهات الكفاري محارمة وبيسوني كافرنيش حرام فمن تشبه بقوم فهو منهم على ذلك الوصلان يا أبو داودا أما إذا جمع الصيام يوم السبت مع يوم الأحد روج يجمع ويقسمه بروج يبو فإن الكراهة فإن فإن الكراه فإنه الكراه تزول كراه كنامينه لمرسي إذ لا يوجد تشبه ولكن الطائفتين فإن صيام اليومين في مخالبة يجب الملتين يكون هناك اشياء لانهم يجب بس يكون هناك اشياء لانهم يجب ان يكون لو اشياء لانهم يجب ان يكون ضروريتي، اشياء لانهم يجب لو يكون هناك ولا لانهم البروجي وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أقرجوا النسائي وصعوا ابن خزيمة وهذا لفظ الشيخ ألفانيش بصحيدانها كانت أم سلمة تفنية كأخمبري قوة صلاة بزوري الروجي بكام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نا عن صوم يوم عرفه يوم عرفه بعرفه رواه خمسه غير الترمذي وصعو ابن خزيمه والحاكم واستنكره العقيري فالمذكره ضعيفة أبو ريضا جيتاو رضاقوا يسالي كفي غمبري قواه صلى الله عليه وسلم روجي على فبا روجي بي لسر عرفة لبو وكان بغض النظر كراهية تدا لودو عاكر المشتوى أو نيا كراهية اللي ينري لوجه حديثة ضعيفة للك وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه أو كسب روجي نبو كوا همو روجي و روجي يعني كواتا زائز نية همو روجي بي بلعام باشترين أوضر صيام أوضروا صيام صيام داود كان يصوم يوما ويغطروا يوما ولمسلمين عن أبي قتادة بلغض لا صام ولا أفطر نبو روجي بو نفسه كواتا قيسي لقبول نية باب الاعتكاف وقيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه أبو هريرة جردوز كبغمبري خاصة الله وعزو ميتي هل يقليه؟ بأن رمضان قيامي كرسوني جك بلان إيمانا باور دي بحسابا تاوري اذهب اراجع لخداي قروردغال غوبيره له ما تقدم من ذبي خوي قال ان لغناه كان يمخوشدي بلان غناه بسو كان لا غناه او لا كان وانا اجر رضي الله تعالى عنهما عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أي العشر الأخير من رمضان شد نئزره وحيا ليله وإيقظ أهله متفق عليه دعي عائشة جياتورة زي قائل زلبي دفر بيب كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اگر بغيش دبوایا د سوي اخير کوتای رمضان خو تون دکد شوکشي زنديده كردو و غذالگانشي مان دکد لهوش شونيس وانا عيندا عايجه د جدور زاي خالصدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان في اغنبلي خواه صلى الله عليه وسلم اعتكافي لكل دشري آخرين رمضان حتى توفاه الله عز وجل تأخو خواه فالوالدقال له خواه بالدواصل الله عليه وسلم رحمة ما قل باني بي ثم اعتكف ازواجه من بعده باجه يوم فاتكت خيسانا كاني هماشد دشريقي هميان همي... همي... اعتكاف ذكر طبعا اعتكافي يقلش تبتكاني اعتكافي اوها انسان اه اقف زيماع بك للشيه وعنها اشتي اعتكاف دبيتن أو, انسان بي أو يعني لغير رمضان ما بستي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه دا قال الله تعالى ان يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يقول الله عليه وسلم. يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الله سبحانه هكذا الكوره صارش شكو كذا بيتن يا بيدامني استاجي جو انا والله اسكو عمك الجولاب بيق او بالانك وقتين لا وي خد وي ده ثاني ده خد ده كان ده غورشتي خد ده غورشتي بيستراحه خد وانا رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول طبعا نبي يشكي باسكر نبي يقول لهم هم سالكان رمضان الا صالح يخي النبي دروج بروجيوا ده ده تصبي يخي شلون شي كيدير أوكي يعني يتكافى كده ما عدا رمضان يخير نبيا كلا سري وفاتك بيسوع يتكافى كده أو خد ماذا دوزا يقدر أن تبرئ لها إلا وفاتي نبي لو دوزة زرق زرق قرآن رازع وعنها قالت إن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. دفع ده فالمرا ضايق هذا سلبيته ده عائشة ده ربنا يخمن بريخه صلى الله عليه وسلم لسلم دعاه الجوار لا يدخل علي رأسه سريه وده كلبوم وهو في المسجد لا مسجد فأرجله أما لبوم دعاهنا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة خدر الصوم على إلا في وشته جزء ضروري نبوع إذا كان معتكفا أجر لك هذه التكوية وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السُنة على المعتكف أن لا يعود مريضا كذا ذكرت قبل مثل سُنة دعاء أو كذا زي كذا تكاف ذاك نبي سعدان يخوض شيبك أوهيك ولا يشهد جنازته. خير نبي سداني لسدانزي لبدون ولا يمس إمرأة ولا نبي للزمام كذا الخزاني ولا يباشرها يباشر يعني بعت بإزارش ولا يخرج لحاجة نبي بسدانزي لبوه يسبي يشتكي ما عدا سر أوضج أنا بكم إلا لما لابد له منه أو قضيت سر أوضج ويا ولا اتكاف إلا بصومين هذي الكلام هي جا بلون كان تقول له بعسى النبي هي اتكاف النبي ولا اتكاف إلا بمسجد جامع جامع بيت خلاف السعودية أي مسجد هذا خذ بيله الراود ولا بأس بالرجال إلا أن الراجع وقف آخره صحيح أبو داود وأنا ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتك في الصيام إلا أن يجعله على نفسه راود ضار قطني والحاكم الراجع وقف أيضا حديثه كان ضعيفا إنه عباس رضي الله عنه ورسوله نبي دفنه كبير خمبري خواص الله عليه وسلم فرميتي كوا أول كأو كثيكة اتكافدك لبوني بروجبي إلا أجلس الخوي واسك بروجبي خاص ذي رمضان غير رمضان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرو ليلة القدر في المنام عبد الله كريم رضي الله عنه ورسوله نبي دفنه كوا كسان كبون كان كما ليحاولا نقول لا ولكل بيغمبر صلى الله عليه وسلم uru laylat al qadr fi al manam la shuda laylat al qadr am bini 23 24 25 في سبع الأواخذ لحظه شيء أخيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبلي خواص صلى الله عليه وسلم فرموه أرى رؤياكم قد تواطعت في سبع الأواخذ بينين كوا خونا كانت أناموه يشيق التوالحف شبيء أخيري فمن كان متحرية هذيق ليه وكلي قريه فليتحرها في سبع الأواخذ ما هو كلي أخيري تاك كان بليد قريه وعن معاوية بن أبي سبيان رضي الله تعالى عنه أو أو وعن معاوية بن ابي سبيان رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27 وعشرين راهو أبو داود والراجع وقفوا صحيح الجامع معاليك ربي سبيان رضي الله عنه كان في الصلاة در لي ليلة القدر فرمي شوي ليلة القدر شوي ليلة سبعين وعشرين شيء الحديث ولكن أنسيتوها. خالد يقول لبيدي كده. شو الصحابة قال؟ زاني أو روجة أو شوية. ولا انا مشوك على الجامع نيشان ايماك بزاندري تسيا كزوك على الجامع نيشان لو نزاندرا فوتو اه لو نزاندرا لو ماي استا همو شتا كان اون غير ما بينه دبرانا اون غير ما بينه دبرانا بلا اول ديك سواك انت بجاي كلها بعثتها ما عندي دم ما يمروا دم ما يمروا كذا لي مدالي بودي مدالم بوا هذا زعما مدالي خويا توجي توجي لي غادي لو شونيرش كان لي غادي لو شتيش وقد اختلف في تعيينها على أربعة أربعين قولا أو ردوها في فتح المالي سل قولي نفسلا سل أو زوال علماء كان تمشي ويكه لا وين كان صلاة الوص أوسط كان الوسطة علماء كان سادر يعيني الدنيا، <تصفيق> <عصر. تصفيق> <تصفيق> وعن عائشة رضي الله تعالى عنه عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ أي عاشد جنت الله صاحبنا سلبيتن صلى الله وعليه وسلم رحمه بكل بانبي ده المودي قوتهم أي أجد زانيم شو القدر كاميا أي أسيت لهم كان قال قولي فالمودي قوت بله اللهم إني عفون اللهم انك عفون تحب العفو فأفو عني فالمجي بل يا خدايا أتو بخود عفوي صيفة عفوتة يا تحب العفو وعفوش تخوش دمي عني ليه مخوش رواه الخمسة تغير ابي داود وبعفه التلمذي والحاكم وعن أبي سعيد الخدوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى متفق عليه أبو سعيد خذي لجهة أولى أخوة على سربي كأغمبير صلى الله عليه وسلم فرميتي انسان إنسان بسيطة خير لبو عمادك بخصوصي بسته بسيطة نقلب عبادات إلا لبو السيئة مزقود نبي مزقود مكة مزقوة مدينة لقى مسجد الأقصى سبحانك اللهم وفي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستقبلك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين